يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هوالذي بعث في الأمم رسولا هوالذي رسولا, رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال آخرين منهم لما يلحقو بهم، وآخرين منهم لما يلحقو بهم، وهو العزيز, وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، ذلك فضل الله. يؤتيه سيمَي شاءَ والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم مثَلُ الَّذينَ حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثَلُ الَّذينَ حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله.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 الذين هذو إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء أولي الله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإن ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغيب والشهادة إذنوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إذنوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وذرو البيع فسعوا إلى ذكر الله وذرو البيع ذلكم خير لكم ذلك خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فإن في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّ إِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّ إِلَيْهَا إِن فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُونَ قَائِمًا saya, dan terakuk taahima. Qul ma'inda Allahi khairum min al-lahu wa min at-tijarah. Qul ma'inda Allahi khairum min al-lahu wa min at-tijarah. Wallahu